كل خير. المصاحف المختلفة الموجودة في آياد المسلمين اليوم يقولون أن هناك قرآن واحد وحتلاحظوا أن هذه المقولة تسقط شيئا فشيئا اليوم وأدخل نص قرآني لحد نهاية الحلقة نص قرآني بكل تأكيد يضرب مقولة أن هناك قرآن واحد في مقتل سنبدأ ببعض الأخطاء الواضحة في الضمائر هل الضمير ضمير حاضر أم هو ضمير غائب وبعد ذلك ننتقل شيئا فشيئا إلى رؤية بعض الأخطاء الأخرى لحد ما نوصل مع بعض للنتيجة اللي هي لا شك أن هناك يعني لعب في القرآن لو فاكرين الأسبوع السابق تكلمنا عن الاختلاف بين مصحف الأحمديين والقديانيين وبين مصحف الأحباء السنة اللي كان فاكر معنا النهاردة بنامت المسيح هنتكلم عن اختلاف مصاحف السنة فيما بينهم لن نتطرق إلى طائفة أخرى لن نقارن بين مصحف شيعة وسنة مثلا لا ولا بين مصحف مسلمين وقديانيين لا فقط مصحف سنة سنة مع بعض ومع لش هتعبكم النهاردة هتفتحوا معي لينكات كتيرة هتسمعوا شيوخ برضو بيقروا مع لش طولوا بالكم الموضوع محتاج إلى صبر وتأني لتدركوا أيضا الموضوع ككل الرب يبارك حياتكم نبدأ مع بعض خلينا نفتح اللينك ده بداية مع بعضنا أحاول تكبر الصورة قدامك حتشوف أنا حاطت لك خطين على آخر سطرين تحت كده في كلمتين محطوط عليهم سطرين في الآخر لو حبيت تكبر حطيت الماوس على الصورة هيظهر لك يأما التكبير يأما في مربع برتقالي على يمينك تحت حاول انك انت تضغط عليه الصورة عندك هتكبر وحتشوف الكلمة واضحة وما تفعلون وما تفعلوا آسف و من خير فلن تكفروه فهنا الضمير المخاطب الضمير حاضر تفعلوا تكفر صباحة بتكلم مع ناس موجودين الضمير ضمير حاضر هذا القرآن الذي يقرأ في ليبيا هو بقراءة قالون بقراءة قالون افتحوا معي هذا اللينك أيضا لو فتحت اللينك ذا هنصل إلى قراءة أخرى وهي قراءة ورش عن نافع وهي القراءة التي تقرأ في المغرب قرآن المغرب ستجد نفس الموضوع وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين حاول دائما تكبر الخط علشان الصورة تكون واضحة لك ده القرآن الذي يقرأ في المغرب والذي يقرأ في ليبيا قالون في ليبيا ورش في المغرب لكن هنا افتحوا معي هذا اللينك الثالث الأ... الأ... الآخر واحد هتشوف الكلمة اختلفت الضمير اختلف حطط لك أنا خطوط وما يفعلوا من خير فلن يكفروه فلن يكفروه غريبا معنوا في القرائين الأخرى وما تفعلوا بتكلم مع ناس موجودة حاضرة وما تفعلوا تكفروا بينما في قرآن مصر والسعودية والخليج بصورة عامة وما يفعل الضمير هنا غائب من الذي غير الضمير هذه ليس مجرد قراءات هنا المعنى اختلف المعنى نفسه اختلف دعوني اوسق هذه القراءات ب بسمعنا للشيوخ سنسمع من الشيخ الحصري وهو يقرأ لنا بقراءة قالون في ليبيا اسمع وما تفعلون من قيد يوسف ان صوت علي ولعله والله عليم بالمتكين وما تف طيب سمعنا الشيخ الحصري وهو يقرأ ورش خلينا نسمع وهو يقرأ بقراءة نسمع الحزيفي أيضا خلينا نسمع الحزيفي هو عليم بمتقين نسمع الحذيفي بقراءه ورش فَلَمْ طيب هذه قراءه ورش نشوف في مصر بقى قران مصر والسعوديه باكستان قرانهم لا الكلمه مختلفة اسمعوا وما يفعله من خير فلن يكفره وما يفعله من خير فلن طيب إذن الموضوع واضح يعني هنا يخاطب ضمير مخاطب حاضر وفي القراءة الأخرى ضمير سياتر أي قراءة هي الصحيحة هذا السؤال يحتاج إلى إجابة بلا شكل طيب ننتقل الى ننتقل إلى نص قرآن آخر وهو في سورة آل عمران 57 قراءة المغرب افتحوا معي هذه قراءة المغرب افتحوا معي قراءة ورش دايما لما تقول المغرب يعني ورش قراءة ورش افتحوا معي قراءة ورش لو سمحتوا قراءة ورش وحاول تكبر كده الصورة فأنا حاطط لك خط تحت كلمة فنوفيهم فنوفيهم وعمل لك دواير كده على أرقام الآيات لأنه حتى أرقام الآيات مختلف علشان ما يقولوش أنه حتى الوقفات في القراءة وقفات واحدة هذا الكلام غير صحيح لدرجة أن أرقام الآيات حتى مختلف مما يؤكد أن الوقفات ليست واحدة الوقفة دائما تشكل معنى الجملة إذن هذه قراءة ورش أمامكم فنوثيهم خلونا نشوف قراءه قالون قالون يعني المغرب الليثيه افتحوا معي قالون في قراءه قالون هتلاقي نفس الكلمه فنوفيهم فنوفيهم خلونا برضه نوثق الكلام بتاعنا نوثق الكلام بتاعنا بقراءه الشيوخ طيب نسمع الشيخ الحصري والشيخ الحذيفي وهو وهما يقراان لنا سوره قالون بقراءه قالون وبقراءه ورش اسمعوا لهذا النص الذي امامكم فنوفيهن وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَنُفِذُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ واضحة واضحة فنوفيهم وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَنُفِذُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فان لهم طيب اذا القراءه امامنا فنفهم المفروض اللي الذي يتكلم هنا اله القرآن يقول فنوفهم طيب افتحوا معي قراءة حفظ القراءة التي تقرأ في مصر والسعودية موجودة أمامكم إيه وأما الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم فيوفيهم من الذي يوفيهم من الذي يوفيهم إذن هنا في إشكالية أصبح الموضوع ليس الحديث عن ضمير حاضر وإنما عن ضمير غائب اسمعوا كمان الشيخ وهو يوسق هذا الكلام يعني مجرد أن الشيخ يا إخوة يركب العربية أو الطيارة يسافر بس من مصر الليبيا يغير رأيه ده اسمه كلام مجرد أن الشيخ يركب الطيارة من السعودية للمغرب يا يبقى في قران ثاني وضمير بصيغه اخرى المعنى اسمعوا الشيخ نفس الشيخين بس سافروا المغرب غيروا القراءه اسمعوا يؤمن من الذي امن وعمل الصالحات فيوفيه اجره وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين أصبح المتكلم هنا ليس الله وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم بلاحظين يا إخوة هل أنتم معايا الذي آآ آآ يعني اختلف هنا المتكلم في النص القرآن الأول فنوفيهم المتكلم إله القرآن هنا المتكلم شخص يتكلم عن الله أن الله سيوفيهم هل أنتم معايا انا عندي التكست واقف مش عارف ليه أوكي خلاص أنا بس أتطمن أنه أنا صوتي واصل ليكم إذن في اختلاف في المرة الأولى المتكلم إله القرآن في المرة الثانية المتكلم شخص شخص آخر يتكلم عن الله يوفيهم ننتقل الى نص قرآني آخر وأنا ما زلت أقول لكم بإني مدخر يعني نص قرآني صعب جدا احتماله في نهاية الموضوع سأحطه لكم يعني نص قرآني صعب يعني يخل يعني بالمعنى تماما ننتقل الى نص قرآني اخر افتحوا معي هذا اللينك افتحوا معي اللينك ده حنشوف بقراءة ورش وفي كلمة في الاخرة انا حاطط لك تحتها خط من الله ورحمة خير مما تجمعون مما تجمعون أنتم الضمير المخاطب أنتم موجودين ناس موجودين في قراءة قالون القراءة أمامكم افتحوا معي اللينك ده لو سمحتوا في قراءة قالون ليبيا من الله ورحمة خير مما تجمعون الضمير المخاطب حاضر لكن نفاجأ أن الأمر يختلف في قراءة في في مصر والسعودية في قرآن مصر والسعودية الأمر يختلف افتحوا معي اللينك إذا لو سمحتوا افتحوا معي هذا اللينك الاخير اللي أنا حطه أحطه مرة تانية هو. هو هو حتى تجدوا هنا الكلمة اختلفت تماما مما يجمعون يعني في قرآن في مما تجمعون فالضمير المخاطب موجود حاضر لكن في قراءه في قران اخر يتكلم مع ناس غير موجودين اساسا خلينا نسمع الشيخ الحصري وهو بقراءه ورش وقالون اسمعوا ولا ان في سبيل الله ام لنغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون طيب هنا يقول مما تجمعون بقراءة ورش وقراءة قالون خلينا نشوف قراءة حفظ قرآن مصر والسعودية وَلَا ي قُتتُم فيِي سَبلَّ أَُتُم لَن وَفِاتُم مِ الله وَرَأَّةُ ب خَيون م يَجنعون وَلا إ قُتِْلتُم قُوتُم لَنكَِةُم بِنَ الله وَرَأْنَةٌ خَيوننَا طيب إذن, إذن يعني أيضا ليس هنا المتكلم ولكن المخاطب هنا مختلف يعني شفنا في النص القرآن السابق المتكلم مرة ضمير حاضر ومرة ضمير غائب الفاعل ضمير غائب هنا نكتشف حاجة يعني أيضا مختلفة ف المخاطب في هذه المرة يختلف واحد بيقول تجمعون بيكلم ناس موجودين أمامه وقرآن آخر يقول يجمعون يتكلم عن ناس مش موجودين إذن هناك إشكالية من الذي يغير هذا الكلام في اللوح المحفوظ هل هي يجمعون أم تجمعون في اللوح المحفوظ إله القرآن كان يخاطب, يخاطب أناس موجودين أم أناس ليس يعني بموجودين ننتقل إلى كلمة أخرى افتحوا معي هذا اللينك لو سمحته وهذا الخطأ خطأ يغير المعنى تماما هذا الخطأ الذي أمامكم يغير في المعنى تماما حتى مفسري القرآن حار وداخ فيه ألف من الملائكة مسومين مسومين يعني متعلمين في علامة يقول لك ده عنده سمة سمة يعني علامة الآن فتحت, فتحت النص اللي قدامكم مسومين كمان في قراءة قالون لو فتحتوا معي قراءة قالون هي برضو موجودة أمامكم افتحوا لو سمحتوا معاليش هتعبكم النهاردة شوي باللينكات الكتيرة يعني بس لتوثيق ما نقول هذا القرآن لم نضع نحن يعني ويستطيع الأح يعني الأحباء المسلمين الموجودين في المغرب أن يتابعوا معي والموجودين في ليبيا أن يتابعوا معي والموجودين في مصر كل واحد افتح قرآنه يعني موضوع بسيط فتجد أيضا في قراءة قالون الكلمة أمامك مسومين مسومين يعني الملائكة عليهم آآ علامة يعني مميزة مصومين خلونا نسمع الشيخ وهو يؤيد هذه القراءة قراءة قالون وقراءة ورش للشيخ الحزيفي والحصري فاسمعوا بَل اِن تَصْبِروا وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُم مِّن ثَوْرِهِمْ هَٰذَا يَنجِذُكُم رَّبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَٰتٍ يَنجِذُكُم رَّبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَٰتٍ مِّنَ ro bo bimanskir fi ikaî nu sam wanem biru watta tapua خمسة آلاف من الملائكة مسوّمين بهم أوكي خمسة آلاف من الملائكة مسوّمين وحا يعني حخليكم تلاحظوا شيء في منتهى العجب في اللغة العربية يعني مسوّمين عايزكم تفتحوا اللين كده شفنا دلوقتي قراءة ورش وقالون خلينا نشوف قراءة حفص في مصر كيف تقرأ هذه الكلمة وأنا حطط لكم خط على الكلمة بخمسة آلاف من الملائكة مسوئ مين مش الملائكة المتعلمين لا الملائكة هم اللي حيعلموا الناس حيعملوا بالكم ملاحظين الفرق يا اخوه يعني هم اللي عليهم العلامه لكن مسوين يعني هم اللي بيحطوا العلامه خلاص اوكي نسمع الشيخ بقى ولا تنسوا مدخر بنعمه المسيح زي ما قلت يعني كلمه صعبه يعني اختلاف كامل حتى زي الاختلاف ده والاختلاف ده سهل لما مر يقول مسوامين وقرآن يقول مسوامين اسمعوا الشيخ وهو يعني الشيء العجيب يا أخوة هم هم الحزيف والحصري الذين كانوا في مصر والسعودية يقرؤون القرآن مسوامين ركبوا الطيارة راحوا المغرب غيروا رأيهم أصبحت مسوامين مع أنها تختلف في المعنى جملة وتفليلة نسمع بقراءة حرص مَنَ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُرْكُم تَأْرَهُنَ هَذَا يَنجِدكُم رَبُّكُم يَنجِدكُم رَبُّكُم بِقُنُصِ آلَاتٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ يدعو ربك بخمسه الاف من الملائكه المستن بل لقد ان كنتم وعدتكم في <تصفيق> آلاف في الملائكه في المعنى مختلف تماما بدل ما الملائكه هم قال لي مسوّمين بيسوّي وبيعملوا السمة على الناس لا الملائكه هم المسوامين وده اختلاف في المعنى رجعت صدقوني الى التفاسير فوجدت ان حتى المفسرين يعني في احراج في حرج مش عارفين يعملوا ايه لك لكن في قراءات ورش وقالون وغيره من القراءات طبعا في قراءات كثيرة يعني ستلاحظوا أني بنوع أحيانا في القراءات حسب حوجة الموضوع للقراءة فتلاقيهم هم نفسهم في حرج مش عارفين يأخذوا بإيه هل هم مسومين ولا مسومين هل هم الفاعلين أم هم المفعول به الوضع طبعا محرج ننتقل إلى كلمة أخرى أه ناخذ قراءه خلف عن حمزه افتحوا معي هذا اللينك لو سمحت افتحوا معي هذا اللينك هذا اللينك قراءه خلف عن حمزه برواية خلف عن خمزة قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون للذين كفروا دول معناه مش موجودين يقول لهم يقول لمحمد قل يا محمد للذين كفروا سيغلبون ويحشرون قراءة واضحة أمامكم تكبر الخط تشوفها واضحة جدا لو فتحنا قراءة الدوري عن الكساء وهي أيضا ضمن القراءات عند الأحباء السنة قراءة الدوري عن الكساء افتحهم معي كده وكبر الخط قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون ممتاز إذن قراءة خلف عن حمزة وقراءة الدوري عن الكساء متفقتان لكن حينما نأتي إلى قراءة حفظ قبل ما ناخد قراءة حفظ خلينا نوسق الكلام ده انتوا بتشوفوا مجرد صور علشان ما فيش حد يقول الصور ده احنا عملينا خلينا نوسق كلامنا بشيوخ سيغلبون ويحشرون نسمع الشيخ عبد الرشيد ابن الشيخ وهو يقرأ لنا من قراءة خلف عن حمزة فاسمعه قل للذين كفروا سيقلبون ويحشرون إلى جهنم وذئس اللهاد قل للذين كفروا سيقلبون ويحشرون إلى جهنم وذئس اللهاد خلينا نسمعه هو كمان بيقرا عن الدوري عن الكسائي دي قراءه خلف نسمعه بقراءه الدوري عن الكسائي نفس الشيخ عبد الرشيد بن الشيخ قل للذين كفروا سيغلبون ويشهدون الى جهنم وبئس المآب كل الذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وذكت المهاد طيب ننتقل الى قرآن حفظ وأنا حابب أسميه قرآن حفظ لأنه أصبح قرآن مختلف عن القرآن الأخرى افتحوا كده قدامكم كل الذين كفروا سيغلبون لا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم السؤال اللي بيفرض نفسه من الذي يغير الضمائر هنا من الذي يغير في الضمائر الكلمة واضحة والسؤال الأكبر يا ترى في اللوح المحفوظ دائما يقولون لنا كتابكم محرف كتابكم محرف يعني انا مشكله لان المعنى اختلف المعنى هنا في القران اختلف قلت او في <تصفيق> الف بتر بيقراء والذي ستولون <تصفيق> وتشرقون الى جهنم وما بسان مهاد وللذين كفروا ستولون وت إلى جهنم وبإسلمها يعني إذا الرجل غير رأيه وأصبح ستغلبون وليس سيغلبون سيغلبون طيب ننتقل إلى نوع آخر من الاختلافات الحروف الطائرة حروف غير موجودة موجودة بكلمة وغير موجوده دي كلمه والحقيقه سمعنا عائشه او قرأنا لعائشه وهي تتكلم عن هذه الحروف مرة وقالت ان يعني الكاتب كتبها ولكن الحبر الناسخ نسخها والحبر يعني دخل في الحرفين الأول فالواو لصقت بالصاد او ما إلى ذلك وهنا نجد حرف الواو أيضا مثلا مرة وكتبها وهو ناعس صحيح يا بيشو فعلى حسب الكلمة نسمع أشياء مختلفة تعالوا نشوف مع بعض في قراءة ورش افتحوا معي قراءة ورش لو سمحتوا ها هي أمامكم كبروا الصورة كده عشان تشوف كويس الصورة دي احتاج تكبرها شوي علشان تكون الحروف واضحة أمامك سارعوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها سارعوا وأيضا في قراءة قالون أعيزكم برضو تكبروا هذا هذه الصورة افتحوا كذا كبروا الصور عشان في البداية في زي النجمة كده ما تتلخبطش وتفتكر دي حرف تاني سارعوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات إلى آخره خلينا نسمع برضو أحد الشيوخ يوسق لنا هذا الأمر طيب احنا نسمع الشيخ الحصري بقراءه ورش والشيخ الحذيفي بقراءه قالون واوصي ربي هاهم وسم ترحمون ترعوا الى موفرة هو جنة عرضها السماء أكثر شهرة الموجود في السعودية ومصر والخريج والخليج وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا يا ترام من الذي وضع الواو يقولون أن القرآن بتاعنا ما فيهوش ولا حرف زايد ولا ناقص ولا حرف أنا بالمناسبة سبتلك الشيخ الحزيفي وهو يقرأ قراءة ورش فتابعوا معي كده بص للصوره الاخيره قدامك وشوفوا بيقرا غلط ام وطير شفتوا بيقول سارع نقول له يا شيخ مش مش معقول كده هي مش سارع هي وسارع خلينا نخلي نخلي يصحح نفسه نخلي يصحح نفسه بس حيسافر يركض الطيارة مش بقول سارعو نخلي يقولوا سارعو اسمعو وهو يقرأ بقراءة حفظ وسارعو إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها سوى الأرض أعدت للمتقين وسارعوا الى ما وصىكم ربكم وجننه اعرضها ما وعدكم والا قد اعدت للعتقين انا مستني الحذيفي وسارعوا يا راجل الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين رأيه ده مش من كان بقول سارعه جبت الواو من فين يا شيخنا يا شيخنا جبت الواو من فين بس لاحظوا يا اخوة كلمة وسارع وسارعه حرف ناقص مش كده ومن شوية كنا بنشوف كلمة مسوّمين ومسوّمين عارفين الفرق بين الاثنين ايه؟ دي فتحة ودي كسرة بس مش اكتر من كده خالص مفيش اكتر من كده لكن اللغة العربية تعتمد اعتماد كل وجزء على التنقية والتشكيل مسوّة دي فتحة مسوّي دي كسرة عملت معنى جديد خالص هنا اي نعم مفيش معنى مختلف ولكن مقولة أن لنا قرآن واحد بحروف واحدة في كل مكان إذن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق فلما يكون في اختلاف في التشكيل يبقى في اختلاف في معاني الكلمات وبالتالي عايزين نقول أنه الكلام تماما أستطيع أن أقدم بنعمة مجرد آلاف اختلاف بين المصاحف مع بعضها البعض نعم أكثر من عشرة آلاف اختلاف وما أقدم لكم الآن ليس إلا مجرد يعني أمثلة يعني أمثلة مثلا للضمائر أمثلة للحروف الطائرة أمثلة للكلمات المختلفة أقدم مجرد أمثلة لكن اكثر من عشرة آلاف اختلاف صعب جدا طبعا نصف عشرة آلاف اختلاف لكن موجودة بلا شك أمامكم الآن فناداه الملائكة وهو قائم يصلي فناداه طبعا انتوا عارفين الواحد اللي قدامكم محطود ده ده حرف الابد انا ذهول منى طبعا خلي بالك من يبشرك دي اه هي طبعا يبشرك لكن معلش دي واحده من الحاجات المفوتين مفوتينا احنا يعني فصديق سمع الشيخ وهو يقرأ يبشرك انا كنت اعرف انه في أشياء بتبشر حاجه ثانيه لكن يبشرك يعني يبشرك اول مره عرفت تفضل اسمع ايكد وهو قا يصلي في المحرار إن الله يرفوك بيخير طيب سمعنا الشيخ وهو يقرأ فناداه بكل وضوح خلينا نشوف قراءة حفظ ليست الكلمة تماما هكذا اتحوا معي هذا اللينك هنا فنادته وليس فناداه فنادته الملائكة فهنا فنادته الفعل عائد على الملائكة الملائكة التي نادت فنادت الملائكة الفعل يعود على الملائكة ولكن هناك فناداه أي نادى زكريا فناداه الملائكة خلينا برضو نوسط كلامنا من الشيخ أتغو الملائكة وهو لي في المحراب أن الله يبشرك ليحيى مصدقا بكلمة فنادته الملائكة وهو يعني هنا بأولى يبشرك واضحة بس هناك كانت ايه يبشرك اسمعوا الحزيفي فنادت هنا صل أن لي أن انا أه أه ساختصر كلمات كثيرة حتى لا أطيل عليكم ساختصر كلمات كثيرة خلينا نشوف بعض الكلمات عشان أنا يعني هاكتفي بكده هاكتفي بكده وهاقدم بعض الكلمات اللي فيها اختلافات شوية موجعة موجعة نقدم وأختم بعد كده يعني ماشي طيب نسمع قراءة قالون افتحوا معي هذا اللينك افتحوا معي هذا اللينك لو سمحت هذه قراءة قالون وحاطت لك خط تحت كلمة طائراً. كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا فيكون طائرا هذه صفة طائرا طير طائرا ولو شفت معايا في قراءة ورش في المغرب اه لا مش, ما مش ناسي يا يوسف سمعي هذه ايضا لا هي المفاجأة انت اخلوق لكم من بليكا هيات طيب خلينا نفتح اللينك ده لو سمحتم بقراءه حفص التي تقرأ في مصر الخليج السعودية فأنفخ فيه فيكون طيرا وليس طائرا <تصفيق> ما الذي يحدث يا جماعة من الذي يغير في قرآن الأحباء المسلمين من الذي غير كلمة طائرا إلى طيرا خلينا نسمع نفس الشيوخ يقرؤون القراءة المختلفة المختلفة <تصفيق> ولسن طريق هيئه الطير, الطير فان فيه ف فيه سيكون طير باذن الله وقاتلوا وكيف هناك اختلاف خلينا الكثير افتحوا معي هذا اللينك وإفتحوا قد كثير وكأي من نبي قتل معه واضحة سهلة حديكم لو فتحت قراءة ورش وكبرت كده وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير نسمع الشيخ وهو يقرأ لنا هذه القراءات وكأي من نبي قتل معه اسمعوا قراءة ورش وقالون من النبي ان من احمد طيب شكرا شكرا انا ما اعرفش من امتى انتو مش هل الانقطاع حصل من فتره هل سمعتوا وانا بقول نحط ال <تصفيق> خلينا نشوف خلاص سمعنا سمعنا ما سمعتوش دي ماشي بس فتحتوها صح اسمعوا قتل ما هو رب يونيو بقراءه ورش الموجوده عندكم قتل معه طيب قتل معه ربيون عكس العكس القتل ايه يا اخو قتل العكس ايه عكس قتل يلا عايزة شوف كده كم كم اقتراح كده عكس قتل ايه قتل صح و احيا برضو صح طيب استحوا معي اللينك ده استحوا معي اللينك ده عكس الكلمة تماما مئة في المئة يا غضب الالهة تحو معي اللين لو سمعتم نبي قاتل معه ربيون كثير <ممكنتن Eye> ربيون يعني عشرات الآلاف قتل معه في القراءة من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهلوا دماء فَادْهُمْ فَيُثْبِتُ لِلَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّادِقِينَ <تصفيق> <تصفيق> انصابهم في سبيل الله وما ضعفو وما <تصفيق> يا رايي انت لك اي نبي من اتلم معه ربيونك كثير فما وهموا لما اصابهم سموهم لما اصابهم سَبِيلِ الله وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا نُعَمِّرُ شُهْدَ الصَّادِرِينَ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قُتِلَ طَالِبًا نَّعْمَ أَصْحَابُ رَبِّي لما أنا أسافر المغرب او ليبيا بغير رأيي وقرأ القرآن وأعرى قاتل معه قتل معه ربيون قتل معه ربيون الله هو المكان اللي بغير القرآن وليه يا أخوة قتل معنا في الكلمة المسلمين اللي موجودين معنا غلط. يمكن القرآن مطبوع غلط ردوا علينا هل هم قاتلوا ولا قتلوا ولا بس بس <تصفيق> انتوا بتتكلموا عن كتب الآخرين المبنية على الصخر فهو عندكم كارفة هنا طيب عايز أسمعكم ال أخطبكم بالفاتحة قراءة عجيبة جدا قراءة خلف عن حمزة دي قراءة خ... الذين <تصفيق> امت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم اذل زراقا المستقيم تؤمن اي زراقا الذين ان اذل زراقا المستقيم زراقا الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربيون قتل مع ربيون مثلا ملائكة مسومين ملائكة مسوامين فدي اخطاء وليه ذكرناه احنا دلوقتي مختص بصورة الامران فقط الرب يبارك حياتكم صلوا من اجل الخدمة واذا كان في احد الاحباء المسلمين آه آه شايف ان احنا مخطئين في